تكلمنا شرك الجاهليه في الربوبيه معناه بينا بأن, بان الجاهليه قد اقروا بالربوبيه لكن هذا اقر في ايش في الجمله هذا اقر في الجمله وهم ايضا يشركون في الربوبيه حتى لنقول بان المو... بان مشركي العرب قد اقروا بالربوبيه نعم اقروا لكنهم ايضا اشرفوا اما ترى انهم يقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا قد ايه تملكه وما ملك وان كان هذا ايضا مشروعه ده في الالهيه لانهم لبوا الغير لكنهم أيضا ايضا كانوا يعتقدون بأن الغيب يعلمه غير الله جل وعلا كما يعتقد صفات الأقتاب التي الذين يحركون الكون من دون من دون الله جل وعلا يبقى لنا الكلام احنا قلنا أنوع الشرك ثلاثة شرك في الربوبية اللي هي في العلم الخبري وشرك في الأسماء والصفات وشرك في إيش؟ في هي وهذا الأهم الذي نذهب إليه لكن اليوم إن شاء الله نقلل حتى لأن نتعب الإخوة ونأخذ شرك في الأسماء والصفات هم أشاكوا في ربنا أشاكوا بالله جل وعلا في الأسماء والصفات بأمور كثيرة من أولا الحاد في اسماء الله ترفع لها والالحاد اسماء الله ترفع لها انهم سموا معبوداتهم باسماء الله ترفع اشتقوا لهم اسماء من اسماء الله ترفع هذا الحاد كما قال الله تعالى في سيره هم وذر الذين يلحدون في اسمائه الحاد في اسماء الله ترفع اشتقوا لاصنامهم اسماء من اسماء الله ترفع لها كايش كالعزى اشتقوا هذا الاسم من العزيز وايضا منات من المنان صحيح فهم اشتقوا هذه الاسماء من اسماء الله جل وعلا وهذا نوع شرك في اسماء الله جل وعلا ايضا من الشرك في الصفات بانهم خرقوا له بنين وبنات ايش خرقوا له بنين ما لهم الصفات هذه ما لهم الصفات هذه ها ممتازين ممتازين ها لانهم في وجهات وجهان في هذا الباب الأول لما خرق له بني وبنات وجهان هنا في شرك في الصفات الأول ماشي نفعوا صفة الوحدانيه كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات وتفطرنا منه وتشقوا الأرض وتخروا الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أي يتخذ ولده ولذلك قال يشتم ابن آدم وشتيمة, وشتيمة ابن آدم له يشتم ابن آدم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد وأنا الواحد الأحد إيبه هذا الوجه الاول الوجه الثاني لما خلقوا له البنين وبنائة الوجه الثاني مهم جدا ايمن يبقى معناها ايش ها شبه الخالقة بالمخلوق بصفات النقص والعجز الرجل يحتاج لولد ليعينه والله جاء ايش يقول يبين غناه قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليه من الذل وكبره تكبيره لما خلق الله البنين وبنات قد شبهوه بخلقه فوصفوه بالنقص فوصفوه بالنقص قال الله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم وقال الله تعالى فعلا فعند غير علم هذا لا مفهوم له ولا له مفهوم انت تسخط خالص لما اقول له خلاص يعني برعت في بابك هل له مفهوم ام لا تعال اللغه عربية ليش ما ينفعش قل لما واين العلم الذي يثبت لله ولد وهو الذي قال وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا يبقى هذا المسألة هنا الحكم ايش دي كشفة تكشف لنا أنهم فعلوا ذلك بغير بغير علم ولو عندهم العلم لا يستطيعون لا لا يستطيعون أن أن ينسبوا الولد لله لا ولكن النبي صلى الله عليه علق على المستحيل عندما قال قل لو كان للرحمن ولد فأنا أو علق بالمستحيل مفهوم طيب ايضا قال الله على افساكم ربكم البنين واستخدم الملائكه ايناس انكم تدخلون قولا عظيما وقال الله جل وعلا منكرا اعراد النصارى دين شبه بخلق قال وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤ قل فلما يعذبكم بذنوبكم رد عليهم هذا القول وايضا قال جل وعلا ويجعلون الله البنات سبحانه تنزيها وتقديسا فان الله واحد احد ويجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وقال تعالى فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة عنافة وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله من إفكهم والله تعالى بيان كذبهم في ذلك فإذا هذا الأصل في شركهم شرك الجاهلية بالله دعوا عافظ في الأسماء والصفات أنهم خرقوا لله بنات وبنين فشبهوا الله بخلقه وقد قال النعيم المحباد من شبه الله بخلقه فقد كفر وأيضا فإنهم اتهموا الله وصف الله بالنقص على غرار الأمم السابقة أيضا من يهود النصر لدينا قال يده الله مغلولة فهذه أنواع الشرك في الأسماء والصفات الله الشرك في باب العلم الخبري يبقى الأهم وهو الأصل الذي كان من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وحدى الصراط وجع وقسم الناس إلى فريقين لو الشرك في إيش؟ في الإلهية يشيرك في العبادة وهذا نفصيله إن شاء الله الأسبوع القادم استغفر الله لكم ونزاكم الله خير سبحانه وتعالى